كَمَا وَإِن كَانُوا مِن قَبْل وَإِن لَفِي ضَلَالٍ مُبِين وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة بأسم مثل القوم الذين كذبوا.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 قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرعون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشغاد فينبئكم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم.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 يوم 119. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون 110. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا وَالَّذِي كَثِيرٌ لَّلَعْلَقُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُمْ تَجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِفَاضُهُ إلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ